وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره ثم أعلموا رحمكم الله أنه قد أخرج الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وأبو نعيم وغيرهم من طريق أو من حديث جماعة من الصحابة منهم ساهد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناءه عن الناس وهذا حديث عظيم جمع وصايا عظيمة ينتفع بها العبد في دينه ودنياه في أولاه وأخرى هي نعم الزاد نعم الزاد ليوم المعاد ما ظنك بوصايا قادرة من أعظم وأفضل وأشرف رسول ملكي لأفضل من خلق الله عز وجل وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق يجمعين ما ظنك بهذه الوصايا الجامعة النافعة العظيمة وهي وصايا لهذه الأمة إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها ممن أراد الله عز وجل به الخير وأراد الله عز وجل له الانتفاع في مطلعها قال له يا محمد ولم يقل له يا نبي الله ولا يا رسول الله كما ذكر عبد النشراح وإنما خاطبه باسمه قالوا لأن المقام مقام وعن وتذكير فقال له عشما شئ أي مهما طالت حياته ومهما طال بقاؤك في هذه الدنيا فإن النهاية هي الموت كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فحياة آخرها الموت يستوي طويلها وقصيرها والسعيد فيها من عمرها بطاعة الله وقطع أيامها ولياليها بالاستعداد للقاء الله والتزود للحياة الباقية ما عندكم ينفد وما عند الله باق وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإنما خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا في دار الممر لنستعد لدار المقر فما زرعناه هنا حصدناه هناك من خير أو شر فقال له مهما طالت حياتك وزمنه فإنك ميت وإذا كان الأمر كذلك فكن مستعدا للقاء الله بالأعمال الصالحة وخذ معك ما يقوم نافعا لك ما ينجيك ما يزحزحك عن النار ويدخلك الجنة فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم قال له وأعمل ما شئت وأحبط من شئت فإنك مفارق كن محبا لمن شئت من الأقربين والأبعدين من الصالحين أو الطالحين فإنك ستفارقه ولا محال ولكن المحبة التي تكون لله وفي الله نافعة في الدنيا والآخرة والمحبة التي لا تكون كذلك فإنها تضرك في الدنيا والآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ كلانا خليلا لقد أظلم عن الذكر بعد إذ بعد وكان الشيطان للإنسان خذولا فقال أحبب من شئ فإنك مفارقه إذن لا تجعل أيامك ولياليك معلقة بزيد أو عمر من الناس تتفارقه ولكن اجعل اتصالك به اتصال طاعة وقربة وإعانة على ما عند الله عز وجل ستفارق الآباء والأمهات والزوجة والأولاد والبنات والأصدقاء وتفارق جميع من كنت معهم في هذه الدنيا ولا يبقى إلا الأثر ولا يبقى إلا العمل الصالح ولا يبقى إلا ما تعاونتم فيه على طاعة الله وعلى ما يقرب إلى الله قال وعمل ما شئت فإنك مجزي به من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها والله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به اعمل ما شئت فإنك ملاقيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ما زرعته هنا ستحصده هناك إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في ساعة البذري فيندم أناس ويقول قائلهم بين يدي الله يا ليتني قدمت لحياتي وسيقول آخرون إذا جاءهم الأجل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون ويقول آخرون رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تعمل فأعمل ما شئت من توحيد أو شرك من سنة أو بدعه، من حق أو باطل مما ينفع ويضر من الصالحات أو السيئات من الطاعات والقربات أو المنكرات فإنك ستلاقي ذلك وتنال جزاه إن خيرا فخير وإن شرا فشر فكن مستعدا لذلك رحمة الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويجنبنا ما يبغض ويأبى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد في آخر هذه الوصايا أي جامعة النافع الكبيرة العظيمة التي هي طريق إلى السعادة الأبدية والتي فيها بيان حقيقة هذه الدنيا لمن اغتر بها أو تعلق بأهلها أو أنه ظلم نفسه بالأعمال سيئة وضاع عمره فيما لا يقربه إلى الله بل فيما يبعده عن الله قال له بعد ذلك واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وإذا جاء بهذا الفعل اعلم ففيه تنبيه على أمر عظيم ودلالة على شيء كبير فقال اعلم أن شرف المؤمن وشرف الإنسان ما يكون له بالرفع والمكان والعزه بين الناس وعند الله عز وجل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وإذا كان سيقوم الليل لا شك أنه سيؤدي الفرائن لأن قيام الليل نافلة فلا يعقل أن يحرص العبد على النوافل ويضيع الفرائن فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أي أنه يوفق ويسدد ويعان في سمعه وبصره وياته ورجله قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه لا فقال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال الصلاة في جوف الليل الصلاة في جوف الليل فقال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس فيستغني بالله عن الناس لأن الشفص إذا طمع هان فالحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع والقناعة حياة طيبة كما فسر ذلك الحسن البصري رحمه الله فسر قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال هي القناعة لأن الإنسان إذا طمع ربما وقع في المحرمات والشبهات ودهن في دينه وترك واجبات وطاعات وربما سكت عن منكرات ومحرمات ومخالفات وضاع عنده الولاء والبراء والحب والبغض لأنه يريد من هذا ويطمع فيما في يد هذا فيحمله ذلك على الوقوع فيما لا يحبه الله ولا يرضاه ولهذا قال عزه استغنائه عن الناس وإنما يستغني عن الناس لاكتفائه برب الناس سبحانه وتعالى الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير أكرم من سئل وأجود من أعطى سبحانه وتعالى الذي يمينه صحاء وخزائنه ملأ لا يعرضها نفقة أنا الليل واطراف النهار الذي أمر عباده أن يسألوه ووعدهم أن يجيبهم قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما عند الترمذ وغيره لما قال له احفظ الله احفظك احفظ الله تجد تجاهك قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعة الأقلام وجفة الصحف فنسأل الله عز وجل أي يكفينا وإياكم بحلاله عن خرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هدات مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسبين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم يا مقلب القلوب اثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر دينك وكتابك وصنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل للكفرة والملحدين ودمر جميع أعداء الدين وانصر المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين ودمر اليهود الغاصبين المعتدين وأعوانهم على المسلمين واجعل الدائرة عليهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا لقاك فيه Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin wa aqamas salat. Dan hendaklah seorang muslim senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Kemudian eh, di antara beberapa fa'idah yang disampaikan di dalam khutbah tadi, menjelaskan tentang hakikat bagaimana kehidupan dunia ini. Buasannya eh, Asyikh menyampaikan satu hadis ya, yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini eh, memberikan nasihat kepada salah seorang suhabat. Ya, Hiduplah sebagaimana engkau ya kehendaki karena sesungguhnya engkau akan wafat atau akan meninggalkan dunia ini. Ya, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini ya tidak akan kekal abadi, ya akan tetapi kehidupan akhiratlah yang kekal abadi. Kemudian di antara fa'idah atau ringkasan dari khutbah tadi, Syekh Afi taala menjelaskan ahbib masyta fa innaka Cintailah siapapun yang engkau kehendaki. Cintailah siapapun yang engkau inginkan akan tetapi pada hakikatnya bahwasanya kalian akan meninggalkan mereka. Kalian akan meninggalkan orang-orang yang kalian cintai dan itulah hakikat kehidupan dunia. Kemudian setelah itu Syekh menjelaskan bahwasanya kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan atau kemuliaan bagi orang-orang yang beriman adalah dengan ia mulai menegakkan malamnya ya. e, maka Syekh tadi menyebutkan syaraful mukmin atau syaraful nas, atau syaraful muslim di qiyamin lail ya, kemuliaan seorang muslim dengan menegakkan qiyamul lail dan terakhir dari al-fa'idah yang disebutkan oleh syekh ruasanya, termasuk dari kemuliaan seseorang adalah dia merasa cukup ya, dari apa yang ada di tangan manusia dan dia senantiasa merasa butuh dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan begitulah hakikat kehidupan dunia ini Kebiasannya siapapun ya yang hidup di dunia ini pasti dia akan wafat. Kemudian siapa yang siapapun yang dia akan yang dia cintai di dunia ini dia akan tinggalkan. Kemudian kemuliaan seorang Muslim adalah dengan menegakkan solat kiamulail dan barang siapa yang senantiasa menjaga kiamulail maka solat-solat paroid, ya kewajiban-kewajiban yang lainnya maka akan senantiasa dia jaga. Kemudian tidaklah seseorang dia merasa cukup dengan apa yang ada di sisi manusia dia ya, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia supaya apa supaya dia akhirnya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dia hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan ya Rasulullah bersabda kepada Ibn Abbas "Idza sa'alta fas'illah ya apabila engkau meminta memintalah hanya kepada Allah dan apabila engkau memohon pertolongan memohon pertolonganlah hanya kepada Allah" Ndaklah engkau merasa cukup dari apa yang ada di sisi manusia dan ndaklah kalian senantiasa merasa butuh dan mengharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit yang bisa ana sampaikan ya, semoga bermanfaat wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atuubu ilaik.